نود أن نعرف من فضيلتكم معنى الحديث القدسي الذي يقول الله عز وجل فيه يا ابن آدم اركع لي من أول النهار أربع ركعات أكفك آخرة روى أحمد والترمذي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل يا ابن آدم صلي لي أربع ركعات من أول النهار أكفك آخرة وجاء بألفاظ أخرى متقاربة والمراد بذلك الترغيب في صلاة الضحى وجاء مثل ذلك في حديث رواه مسلم يصبح على كل سلام من أحدكم صدقة فكل تسبيحة صدقة وكل تحميلة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تكبيره صدقة وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر صدقة ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى وصلاة الضحى أقلها ركعتان ويمكن أن يصلي أربع ركعات وست ركعات وثمانية ركعات على بعض المذاهب وقد يوضح هذا الحديث الحديث الاول بل يوضحه أكثر رواية أحمد وأبي داود وابن خزيمة وابن حبان في الإنسان ستون وثلاثمائة مفصل فعليه أن يتصدق عن كل مفصل صدق قالوا فمن يطيق ذلك يا رسول الله قال النخامة في المسجد تدفن ولعدم جرح شعور الآخذين ولا بأس بإعطائها علنا وجهرا إذا كان الموقف يستدعي ذلك تدع